رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 رفيع الدرجات ذو العرش والقروحة من على من يشاء من عباده يلق الروحة أمره على من يشاء من عباده ليظهر يوم التلاق يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء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 وَأَذِكْرُهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ يَا مَخَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ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 وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم وقد جاءكم بالبينات من ربكم وأن كاذبا فعليه كذبه وَإِنْ اَكُونْ صَادِقًا يصبكم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابَ يَا قَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُم إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ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 كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، وقال فرعون يا همّان بنلي صرح اللّه لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنّه كاذباً.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 فَأَنَا إِلَيْكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ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 فوقعه الله سيئات ما مكرووا وحق آل فرعون سوء العذاب وحق آل فرعون سوء النار النار عليها غد.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 وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ظلال إن لنا صرور سلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين محذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدوا وذكرى لأول الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار.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 إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم سيدخلون جهنم ما داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه و النهار مبصرا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 كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قراره والسماة بناء وصوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات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 قُل إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِي الْبِيَنَاتُ لَمَّا جَاءَنِي الْبِيَنَاتُ مِنَ الرَّبِينِ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ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 ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا ولتبلغوا أجلاً مسمى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 الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم إذ الأغلال في أعناقهم والسلال يسحبون في الحميم ثم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 وَخَسِرَ رَحُونًا لِكَ